فحياكم الله تعالى جميعا وبارك فيكم ونفع بكم وتبوأتم من الجنة منزلا ونسأله تعالى أن ينفعنا بهذا العلم وأن يوفقنا إلى مرضاته إنه تعالى جواذ كريم منذ مدة ولم نلتقي في شرح هذا الكتاب وهو نزهة النظر شرح نخبة الفكر للحافظ الإمام ابن حجر العسقلاني أحمد ابن علي ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى وبما أننا لم أو توقفنا فيه منذ مدة طالت. فأجعل هذا اليوم إن شاء الله تعالى مراجعة على ما مضى حتى نستجمع الفوائد وأذكر أننا توقفنا في آخر مرة عند الحليث الصحيح من حيث التقسيم الذي قسمه الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى في نخبته وهذه النخبة طيبة وجاءت مختصرة ونافعة لكثير من طلاب هذا العلم وهو علم الحديث ولا ينكر ذلك أحد ممن درس هذا الكتاب وكما قلت من قبل ذلك أن علم الحديث علم مهم جدا ولو لم يتعلمه طالب العلم هذا الطالب الذي يسعى إلى تحصيل العلوم إذا لم يتعلم هذا العلم لا يستطيع أن يفهم النصوص أو يعرف الصحيح من الضعيف من الأقوال والأفعال التي تنسب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والآثار والأخبار وغير ذلك فهو مهم جدا لكل طالب علم ولا عبرة بمن يقول بأن هذا العلم من علوم الآلة ويستغنى عنه فهذا كلام باطل وإنما يحتاج إلى هذا العلم كل عالم الفقهاء يحتاجون إلى هذا العلم والأصوليون يحتاجون إلى هذا العلم وأصحاب اللغة وأصحاب العقيدة وغيرهم يحتاجون إلى هذا العلم فبه يعرف الصحيح من الضعيف كما بيّن الإمام السيوطي رحمه الله في ألفيته في معنى علم المصطلح وقال علم الحديث ذو قوانينة حد يدر بها أحوال متن وسند فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود فهذه غاية تعلم هذا العلم معرفة المقبول من المردود حتى نتيقن من النصوص الواردة والأدلة الواضحة فلابد من معرفة النصوص بطريقة صحيحة والسير عليها أيضاً صنف أهل العلم في هذا الشأن كثير من المصنفات وتكلمت بذلك في أول محاضرة حول نشأة هذا العلم وكيف تطوره وكيف صنف العلماء فيه لأن ذلك من الأهمية بمكان أن نعرف قبل البدء في شرح أو الاستماع لشرح متن معين إذا كان مختصرا في فن من الفنون أن نعرف ما يدور عليه المتن من الكلام وفي أي مادة وكيف نشأت هذه المادة أو كيف نشأ هذا الفن والعوامل التي أدت إلى حدوثه وغير ذلك فهو أمر مهم يجب أن نفهم ذلك جيدا واستخلصنا من كتب المصطلح هذا الكتاب لنفهمه هنا هذه الصوت واضح لا. لأن هذا المتن مع قلة عبارته إلا أنه فيه فوائد جمه وفيه أمور يحتاج إليها طلاب علم الحديث ولا يستغني عنها كبار المحدثين وهو رحمه الله ابن حجر قد استخلص هذه النخبة من أقوال أهل العلم ممن سبقه ممن تقدم عليه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأثبت ذلك من كلامه وجاء في مواضع أنه يسير على ما كان عليه الإمام أحمد وابن معين والقطان وغير هؤلاء من المتقدمين والدعوة التي يخرج بها علينا من يزعم بأن هناك مصطلح يسمى بمنهج المتقدمين ومنهج المتأخرين فهذا باطل ليس من علم الحديث في شيء ورده أئمة الحديث في عصرنا وغيرهم ممن سبقنا لأن الأصل في علم الحديث أنه له أمور يعرف بها الحديث سواء كان صحيحا أم ضعيفا وأيضا أمور أو شروط يعرف بها الراوي إن كان يقبل أو يرد سواء كانت روايته فيها كلام أو غير ذلك فكل هذا يتفق فيه أهل العلم لكن معرفة الرجال عند أهل الحديث تختلف باختلاف معرفتهم بأحوال الرواه فربما يوثق الإمام أحمد راوين ويضعفه أبو زرعة وهما قرينان وغير ذلك من الأمور التي من خاض في هذا العلم وسار فيه فهم هذا الكلام السلام ورحمة الله فالأمر فيه أن هذه الدعوة ردها كثير من أهل العلم وبينوا بطلانها والأصل فيها أن لكل عصر أئمة وكل من جاء بعد عصر ربما يتضح له أمرا يفوق به من سبقه ولا شك أن كلما تقدم العصر أي كلما اقترب العصر من النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل لكن في مسألة الحكم على الحديث لها حيثيات ولها أمور ولها نظر عند أهل الحديث فلابد من الاستقراء لابد من سبر الروايات وسبري ما يكون فيه من نظر واستدلال وغير ذلك فالمسألة فالمسألة مهمته لا بد من نظر في هذه المسألة وليس كما ادعى البعض هناك منهج مستقل للمتقدمين ومنهج مستقل للمتاخرين واذا حكم الدارقطني على حديث بالضعف فلا يجوز لابن حجر ان يتعقبه وانما لا بد له أن يسير على ما كان عليه الدار قطني فهذا لا يجوز لأحد أن يقول بذلك القول فابن حجر مجتهد وربما ظهر له عكس, عكس ما ظهر للدار قطني فأخرج ما في نعم كحمز المليباري ومن سار على مذهبه من الذين طاعنوا في صحيح مسلم وحاليث صحيحة بزعمهم أن المتأخرون صححوها وقد ضعفها المتقدمون وهذه مسألة فيها فتنة عظيمة ورأيت تصنيفا أو كتابا للشيخ الدكتور محمد بن بازمل حفظه الله أفاد وأجاد في هذه المسألة وتوسع في المسألة وأثبت من أقوال أهل العلم المتقدمين أن هذا الأمر في الحكم على الحديث ليس شرطا أن يكون بأسفل مسايرة ما كان عليه أهل العلم المتقدمين اسمه آآ آآ على ما أظن مصطلح منهج المتقدمين والمتأخرين على ما أذكر اسمه هو عندي على الموقع ان شاء الله بعد المجلس أضع رابطه إن شاء الله عندكم فهو مفيد إن شاء الله وجاء بتفصيل في معنى الاستلاح ومعنى المتقدمين ومعنى المتأخرين وكيف لنا أن نحكم بهذا الأمر فهذه سبحان الله يلتبس على كثير ممن يطلب هذا العلم في بدايته أن كل كلام المتقدمين لا يتابع عليه أحد لا يتابعه عليه أحد فمجرد أن أحد المتقدمين قال كذا فلا يستطيع أحد أن يتعقبه لذلك ضعفوا ما صححه المتأخرين وصححوا ما ضعفوه أوه الثلاثوا مع هذا الأمر الله المستعان الشاهد أن الأمر في معرفة علم الحديث هو بمعرفة الصحيح من الضعيف من الأقوال و نقطة الزكر هنا كما بينت وكما شرحت فيما مضى ووصلنا لله الحمد الى تعريف الصحيح كما قسمه الحافظ رحمه الله بتقسيم الحافظ وهو تقسيم خاص انتهى جافه كما بينت ذلك في المقدمة أنه أفاد وأجاد في هذا وزاد النفع من هذه النخبة بشرحه رحمه الله عليها ورب البيت أدرى بما فيه من غيره فلما سئل عن هذا وشرحه جاء بأمور طيبة فكما قلت اليوم إن شاء الله تعالى اليوم مراجعة على ما شرحته في المرات الماضية حتى في المرة القادمة نبدأ في الصحيح لذاته ولغيره ونسير على تقسيم ابن حجر رحمه الله في منهجه في هذا الكتاب الحافظ رحمه الله بدأ هذا الكتاب ب قوله بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم وبه ثقتي في روايه وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما رب يسر وتمم بالخير الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وما توفيقي إلا بالله الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا حيا قيوما مريدا سأقرأ إن شاء الله تعالى وفي بعض الأمور سأشرحها سريعا وأمر على الباقي الذي ليس في حاجة إلى شرح وشرحته قديما فقال الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا حيا قيوما وفي رواية مريدا سميعا بصيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونظيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن التصانيف في استلاح أهل الحديث قد كثرت للآئمة في القديم والحديث انا أشرح أنا أقرأ من النزهة حتى لا يلتبس على أحد أنني أزيد في ألفاظ النخلة فهذه هي النزهة وهو يشرحها رحمه الله فهو يأتي بالكلمة من النخلة ويزيد عليها كلمة أو كلمتين أو بعض الجمل نعم حتى يعني يفيد في شرحه رحمه الله فقال قد كثرت للآئمة في القديم والحديث وذكر هنا القديم والحديث أي عند من سبقه من الآئمة ومن عاصره فقال فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامى هرمزي في كتابه المحدث الفاصل لكنه لم يستوعب وقال قلت في هذا الأمر أن الحافظ رحمه الله خرج من هذا الخلاف بقوله فمن أول من صنف ولم يقل من أول من صنف في ذلك كذا ولكن قال فمن اول من صنف حتى يخرج من الخلاف لأن مسألة, الشرح أو مسألة تصنيف علم الحديث أو مصطلح الحديث أو غلوم الحديث كما يسمى اختلف اهل العلم اختلف اهل العلم في اول من صنف في هذا منهم من قال الشافعي ومنهم من قال الترمذي ومنهم من قال الرامهرمزي وغير هؤلاء فاختلفوا فيه فحتى يخرج ابن حجر رحمه الله من الخلاف قال فمي فمن اول من صنف في ذلك القاضي ابو محمد الرامهرمزي وهو من أصحاب التصنيف المتقدمين وتوفي رحمه الله في سنة ستين وثلاثمائة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب اسمه المحدث الفاصل وهذا كتاب يعني جاء بأمور في علم الحديث وكان أول أو من أول من صنف في ذلك وهو مطبوع الآن لكنه لم يستوعب أو لم يستوعب بحسب كسر أو فتح العين والاستعاب هنا من أنه لم يأتي بما يريده طالب الحديث هذا معروف أنه من أراد أن يصنف في فن وكان هو أول من صنف في ذلك فجاء قاصرا هذا التصنيف واستدرك عليه من جاء بعده في تصنيفه هذا فقال ولكنه لم يستوعب أي لم يدخل كل أنواع العلوم المراد أو المراد معرفتها ثم قال والحاكم أبو عبد الله النيسابور رحمه الله في كتابه المدخل إلى الصحيح على ما أذكر لكنه لم يهذب ولم يرتب أيضا جاء قاصرا في مادته لم يأتي على المطلوب في هذا الليل ثم قال وتلاه أبو نعيم الأصبهني أبو نعيم الأصبهني صاحب المستخرج فقال فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي وهو الخطيب البغدادي رحمه الله فصنف في قوانين الرواية في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية وفي آذابها كتابا سماه الجامع لأداب الشيخ والسامع وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا وهذا حق لو نظرنا إلى مصنفات الإمام الحافظ الخطيف البغدادي نراه أنه صنف في كل فن من علوم الحديث كتابا مفردا في كل علم من علوم الحديث لذلك قال ابن حجر فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه أي لم يصلوا إلى علمه رحمه الله وهم صغار عليه ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب فجمع القاضي عياضه كتابا لطيفا سماه الإلماع في كتاب الإسماء وابو حفص الماينجي جزءا سماه ما لا يع ما لا يسع المحدث جهله وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها وابسطت هنا بمعنى توسعت والبسط من الوسع ليس بسيط معناه سهل ولكن البسط هو التوسع وهو الامتداد لكن اليسير بخلاف ذلك والمختصر بخلاف او عكس المبسوط تقول في الكتب في الكتب المبسوطه أي الموسعة كتب الكبيرة فذلك أبقال وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت أي عرفت واشتهرت بين أهل العلم وبسطت أي توسع أهل العلم في شرحها وكانت من المطولات ليتوفر علم علمها أي لكي إذا قرئت جمعت توائد كثيرة فيتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها وجاء منها أيضا أي من هذه الكتب وكتب كتبا مختصرة ليتيسر فهمها يحتاج إليها طلاب العلم أيضا مثل المتون التي تحفظ أو التي أراد بها شيئا معينة ثم قال الحافظ رحمه الله إلى ان جاء الحافظ الفقيه تقي الدين ابو عمر عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهر زوري نزيل دمشق وهذا من أئمة هذا الشأن من أئمة هذا الحديث وتوفي رحمه الله في سنة 43 ويعده الذين يفضقون بين المتقدمين والمتأخرين يعدونه من المتأخرين هو الخطيب البغدادي ومن جاء بعدهم بعدهما فابن الصلاح رحمه الله جمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور المعروف باسم مقدمة ابن الصلاح أو علوم الحديث فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره فقال الحافظ رحمه الله فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومختصر ومعارض له ومنتصر وهذا فعلا الذي يرى كتاب ابن الصلاح رحمه الله المعروف بالمقدمة وهو عند أهل الحديث عمدة في بابه كل من جاء بعده إما شرحه أو اختصره أو نظمه أو غير ذلك وابن الصلاح رحمه الله لما غلي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية في وقته جاء بكتب الخطيب رحمه الله وجمعها ودرسها وأملى كتابه في المدرسة على طلابه شيئا فشيئا فهو لم يأتي على الترتيب المعروف أو المقصود وإنما جاء بأمور طيبة لأنه أملاه شيئا بعد شيء وليس كتأليف وإنما أملاه في تدريسه فقال ابن حجر رحمه الله سألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك أي المهم من هذه التصنيف المطولة والمختصرة لهؤلاء الأئمة وغيرهم فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته مع ما ضممته إليه من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد وهذا ليس بكثير على الحافظ رحمه الله فهو كان قد على كعبه في هذا الفن فكثير من أهل العلم نراه يقول بأنه سئلة في تصنيف هذا الكتاب أو سئل في نظم مسائل أو فتوى أو غير ذلك فيصنف الشيخ فيها كتابا أو منظومة أو متنا أو, أو غير ذلك من الأمور فدائما أهل العلم قديما كانوا لا يصنفون من باب التصنيف وإنما يصنفون من باب سؤال الناس, إلي الناس إليهم وإجابتهم وإجابتهم لهم وجاء في هذه النخبة على ترتيب ابتكره الحافظ رحمه الله لم يعهد أو لم يكن على على سابقه أحد صنف مثله وجاء بهذا الترتيب فبدأ كما قلت من قبل نعم لذلك بعضهم اعترض على الإمام بن حجر هذا التقسيم وقال أنه أدخل تقسيم أهل الكلام في النخبة يعني الكلام فيه يطول لكن تقسيمه هذا جاء مناسبا لطلاب العلم لأنه يبدأ أولا بالمتواتر ثم الأحاد ويقسمها تقسيما سليما مناسبا لمن هم يدرسون هذا الحديث لأول مرة ولذلك يعني ممن يطعن في ابن حجر رحمه الله ويقول بأنه من المتأخرين ويدعى عليه بعض الأقوال يقول بأن ابن حاجر رحمه الله دائما يستعين بمناهج أهل الكلام في مصطلح الحديث وغيره ويثبتون او يقولون بأن النخبة هذه على نهج أهل الكلام يعني الكلام يطول في هذا لكن المهم هنا هو اخراج الفوائد من هذا الكتاب والإمام رحمه الله كان مجتهدا في العلم وليس فيه مشكلة ان شاء الله تعالى في هذا التقسيم وهو يعني اعترف بذلك وقال ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته وزاد عليه شوارد الفرائد وزوائد الفوائد فجاء بالمطلوب فهو الذي ينظر إلى نخوة الفكر دائما يثنيها بعد مقدمة ابن الصلاح لما لها من أهمية لأنه جاء فيها بخلاصة أقوال أهل العلم أو ما ظهر له من نصوص صحيحة من أقوال أهل العلم بالحديث ويسردها سردا هذه الصوت واضحة؟ طيب. فأجبته الى سؤاله ف فرغب الي جماعه ثانيا ان اضع عليها شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك بعد أن صنف النخبة وعرضها عليهم جاءه جماعة أخرى فقال له نريد أن تشرح لنا هذه النخبة لأن هذه الألفاظ ثقيل علينا ولا نعرفها لأن الإمام رحمه الله في نخبة الفكر يسرد مصطلحات فقط يعني لا يعرف إلا قليل جدا فالذي يقرأ النخبة بدون معرفة بمعاني المصطلحات فلن يفهم شيء لا بد من شرح ولما أن صاحب البيت أدرى بما فيه هو في شرحه حتى يبين ما المراد من كلامه هذا فقال فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسألة فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه بالغ في الشرح والطوليه والتوجيه أيضا ونبهت على خبايا زواياها لأن صاحب البيت أدرى بما فيه وظهر لي أن إراده على صورة البسط اليق أي يتوسع في الشرح ودمجها أو دمجها ضمن توضيحها أوفق فسلكت هذه الطريقة القليلة المسالك فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك الخبر قسم من أقسام الكلام يأتي في تعريف ما يعرف به الكلام يعني من ناحية اللغة تقول الخبر يراد به الكلام تخبر بشيء تخبر بشيء بكلام عن شيء معين ثم يخرج من أقسام الكلام لأنه محتمل للصدق والكذب فإذا تكلمنا من الخبر أو في الخبر من نحاة الصدق والكذب فهو يخرج من أقسام الكلام ليس كلاما وهو عند علماء هذا الفن مرادف للحديث وهذا الراجح عند النحجر وكثير غيره من أهل الحديث أن الحديث والخبر مترادفاً بخلاف الأثر فقال بعضهم أن الأثر يطلق على ما جاء عن الصحابي من قول أو فعل وغيره وقالوا بأن الخبر يطلق أعم من الحديث أعم من الحديث ثم قال وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخبر ما جاء عن غيره ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الإخباري ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدثة وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق فكل حديث خبر من غير عكس وضح, وضح يا أخوة بارك الله فيكم يعني نحن نراجع ان شاء الله يعني وأقرأ سريعا فإن كان هناك نقطة تحتاج إلى نعم تحتاج إلى زيارة بسط ان شاء الله تعالى أزيد إن شاء الله بارك الله فيكم عليكم السلام قال وعبرت هنا بالخبر ليكون أشمله لأن الخبر عم من الحديث فهو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة لأن طرقا جمع طريق وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين وفي القلة على أفعلة أو أفعلة, أفعلة نعم وفي القلة على أفعلة فهو يقول عبر هنا بالخبر لأنه أشمل وأعم فالخبر باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق والطريق هو الإثناد بقولك حدثنا فلان مع الفلان هذا هو الإثناد والمراد بالطرق الأسانيد والاسناد حكاية عن طريق المتن الاسناد حكايه عن طريق المتن والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الاسناد من الكلام ما ينتهي إليه السند من كلام فهو المتن سواء كان قاله النبي صلى الله عليه وسلم او غيره وفيكم بارك الله رفع الله وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حص عدد معين بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم أو توافقهم على الكذب وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد فهو يعرف الآن المتواتر ويقول بأنه إذا ورد بلا حص عدد معين وذلك بخلاف من قال بأنه له عدد معين بعضهم حده بالخمسة والسبعة والعشرة والخمسون والمئة وغير ذلك فزادوا وحدوا حدا معينا في عدد التوتر لكن المختار وهو الراجح أنه بلا حصر عدد معين وهذا الذي أجمع عليه كثير من أهل العلم وذكره ابن حجر رحمه الله في نزهته. ولا بد من شروط منها أن تكون العادة عليكم السلام ورحمة نعم أن تكون العادة تحيل اجتماعهم على الكذب إذا اجتمعوا على الكذب ليس تقبل أو ليس لزواياتهم شأن لكن العادة أي العرف أو المعرفة بهؤلاء تحيل أن يجتمع على كذب لكثرتهم و نعتقد أنهم لا يستطيعون أن يتفقوا على الكذب يعني أحد يأتي من الغرب من المغرب أحد يأتي من العراق أحد يأتي من الشام أحدئة من مصر وهؤلاء يجتمعون في مكان وأول ما يجتمعون يقول يحدث كل شخص بحديث فنراهم اجتمعوا على حديث واحد وهم لن لم يتقابلوا من قبل فهنا العادة تحيل أن أنهم اجتمعوا على كذب لأنهم رواياتهم واحدة وكلهم من مكان آخر وإن كان الأمر أيضا إذا كانوا من مكان واحد لكن بكثرتهم وبمعرفة أحوالهم تحيل العادة أن يتفقوا على الكذب وهذا أهم شرط من شروط التواتر التي أو هذا الشرط كما قال ابن تيمية رحمه الله في المجموع هذا الشرط يجعل العدد ليس شرطا فيه الكثرة وربما يكون قليلا عن رواية أخرى فيها عدد كثير وهذه الرواية الأخرى ضعيفة التي هي بالكثرة لكن الرواية القليلة العدد ولكن العادة تحيد اجتماع هؤلاء على الكذب هم تقبل رواياتهم فهي تقبل عن الكثرة فهذه قد بيّنها ابن تيمية رحمه الله في المجموع وزادها أو أثبتها ابن القيم رحمه الله وأكد عليه أيضا شيخنا الألباني رحمه الله في بيان معرفة متواتر من الأحد ولا يتوقع منهم اتفاقهم على الكذب سواء بقصد أو بغير قصد ثم قال رحمه الله فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح وهذا هو راجع أي ليس هناك عدد معروف وإنما بمجرد أنهم كثرة تحيل اجتماعهم على الكذب تحيلوا عدد اجتماعهم على الكذب فهم على تواتر أو على قبول وهكذا في جميع طبقات السند لأن المتواتر كما عرفنا هو نقل جماعة عن جماعة تحيل العادة اجتماعهم على الكذب نعم والله المستعان وقال الشورى فليت عندهم علم وانما عنده اليس عندهم عقول اصلا اللهم استعان نعم فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح ومنهم منهم من عينه في الاربعه وقيل في الخمسة وقيل في السبعه وقيل في العشرة وقيل في الاثنا عشر وقيل في الأربعين وقيل في السبعين وقيل غير ذلك ويذكر بعض الذين نادوا بعدد معين حتى يطلق عليه متواتر فهم عينوا هذا العدد بخلاف هل اجتمعوا على كذب أم لا هل هؤلاء الرواه يقدحوا في عدالتهم أم لكن مسألة الضبط هنا لا يسأل عنها لأن اجتماعهم هذا ينفي عدم الضبط ينفي عنهم النسيان لأنهم اجتمعوا على شيء فليس بينهم نسيان فلذلك كان أو كما قال الألباني رحمه الله ينظر في عادلتهم ولا ينظر في ضبطهم ويعرف من أحوالهم إن كانوا تقبل رواياتهم أم لا. كما قلت لأن هناك ربما يروي حديث أكثر من عشرين رجلا ولكن كلهم متكلم فيهم وأختلقوا بعض الأحاريث أو بعض الطرق وأكثروا منها وربما جاء طريق أو حديث آخر يرويه سبعة أو عشرة ولكن على يقين من حالهم وهم تحيل العدد اجتماعهم على الكذب فتقبل هذه الرواية القليلة العدد عن الكثيرة العدد فالعبرة هنا ليس بالكثرة وليس بالعدد المعروف وإنما بالبحث أيضا والنظر وإن كان بعضهم أخرج المتواتر من مباحث علوم الحديث لأنه ليس فيه نظر وإنما العلوم الحديث يدخل فيها ما ينظر فيه من أحوال رواته وهو ما يطلق على الأحد فالعبرة هنا بمعرفة فقط المتواتر الأحد وما يدور عليهما من الكلام ثم بعد ذلك إذا فهمنا هذه المسألة نستطيع أن نفرق هل يؤخذ بقول من قال بأن المتواتر ليس من مباحث الإسناد أو غير ذلك فسيأتي إن شاء الله تعالى في فهم ذلك مع ورود الأدلة ومع فهمي المراد من ذلك ثم قال رحمه الله وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك في الذكر ذلك العدد فأفاد العلم للحال وليس بلازم أن يترض في غيره لاحتمال الاختصاص فإذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه والمراد بالاستواء أن تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع لا, لا تزيل إذا الزيادة هنا مطلوبة من باب أولى وأن يكون مستند انتهائهم الأمر, المشاهد أو الأمر المشاهدة أو المثموعة لا ما ثبت بقضية العقل للصرف هنا مجمل كلام الإمام رحمه الله وأن المتواتر أو الخبر المتواتر لابد أن يكون من أول الإسناد المنتهى من أصل الإسناد إلى صاحب الكتاب وأصل الإسناد هو الصحابي وقاله المراد بالاستوائي أن لا تنقص الكثرة أي لا تنقص الكثرة في أي طبقات السند وإنما تزيده فإذ زادت فما في الأمر مشكلة ويكون انتهاءهم أو مستند انتهائهم الحس كقولهم سمعنا أو حدثنا أو قرأنا وهكذا فلكون التحديث أو السماع أو المشاهدة أو غير ذلك شيء حسي مذكور فهذا شرط أيضا من شروط المتواتر ثم قال فإذا جمع هذه الشروط الأربعة وهي عدد كثير أحالة العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب وروا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء وكان مستند انتهائهم الحس وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه أي ليس نعم المتواتر أي ليس خبرا ليس فيه إفادة للعلم وإنما بيّنوا هذا الشرط الاخير أو ذكره الحافظ رحمه الله في أن يصحب خبرهم هذا إفادة العلم لسامعه أي أنه يفيده العلم وهذا العلم يجانبه العمل فهو إذا جاءه هذا العلم عمل به, عمل به وهو يكون الخبر يقينا خبر يقين فهذا هو المتواتر وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط فكل متواتر مشهور ومن غير عكس وقد يقال طيب المشهور من مباحث الآحاد وهو نوع ثلاثة فأكثر لم يبلغوا حد التواتر فإذا بلغوا حد التواتر أصبح الحديث متواتر لذلك قال فهذا هو المتواتر وما تخلفت إفادة العلم عنه فكان مشهورا فقط فكل متواتر مشهور من غير عكس وقد يقال أن إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم وهو كذلك, وهو كذلك في الغالب لكن قد تتخلفوا عن البعض لمانع عن البعض لمانع كان تحصل الافاده ولم يحصل العلم كما إذا اخبر من لم يعتقد ذلك الخبر حصلت الفائدة ولم يحصل العلم لقد وضح بهذا التقرير تعريف المتواتر وقد وضح بهذا التقرير تعريف المتواتر والمتواتر مبحثه واسع احتاج إلى بسط اكثر لكن انا بينته في الكلام في أول الامر لكن هذا كما قلت مراجعة سريعه حتى نفهم المراد المراد من هذا القول ثم قال وخلافه وقد يرد او قد يرد بلا حصر ايضا لكن مع فقد بعض الشروط أو مع حص بما فوق الاثنين أي بثلاثة فصاعدا ما لم يجمع شروط المتواتر أو بهما أو باثنين فقط أو بواحد فقط وهنا هو المراد من كلامه المتواتر ذكره أولا ثم يذكر الآن الآحاد أنه جاء بمتواتر حصر عدد معين من الرواه أو الطرق منها المشهور والغريب والعزيز وهو صنفهم هنا وذكر تعريفهم نعم فقال والمراد بقولنا أن يرد باثنين هامين ويقل. تفضل وارك أن يرد بثنين والمراض بقولنا أن يرد بثنين أن لا يرد بأقل منهما فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر إذا الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر لأنه لو أقل من الثنين لأصبح غريب أو أصبح فردا ولو زاد عن اثنين لاصبح مشهورا وإن أضل على الاثنين لاصبح عزيدا فقال فالأول وهو المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني فأخرج النظري على ما يأتي تقريره أي المقصود من هنا كلامه على الآحاد ثم قال في أخرج النظرية على ما يأتي تقريره بشروطه أي التي تقدمت التي ذكرناها وهي أربع شروط أربعة شروط واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق وهذا هو المعتمد أن الخبر الواحد المتواتر يفيد العلم الضروري وهو الذي لا يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه لا يمكنه دفعه. وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا وليس بشيء أي هذا القول ليس بشيء وهذا قول غريب نعم لا. لا يفيد إلا نظريا هذا بعضهم قال في المتواتر أنه لا يفيد العلم إلا نظري أي لا بد من النظر فيه كما يحصل في الآحاد فقال الحافظ رحمه الله وليس بشيء لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي فهو يطلق هذا اللفظ أو يخاطب من قالوا بأن المتواتر يفيد العلم النظري فبين أن المتواتر يفيد العلم اليقيني ويقوم لمن عنده أهلية النظر ولمن ليس عنده أهلية النظر كالعامي فالعامي يعرف المتواتر من غير المتواتر أو ما اشتهر على من الأحاديث أو غير ذلك فإذا سألت أحد هل كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أهل فعل شيئا معينا حتى لا نضرب الأمثلة يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا فعل معينا وتواتر هذا القول فكثير من الناس يعرفون بشهرته أو بشهرة هذا الحديث عندهم يصل إليهم إلى تواتر لذلك قال إذن, إذن نظر ترتيب أمور معلومة أو منظ... مظنونة يتوصل أو يتوصل بها إلى علوم أو ظنون وليس في العمي أهلية ذلك فلو كان نظريا لما حصل لهم نعم تواتر القرآن بخلاف تواتر السنة لأن تواتر القرآن نقلته الأمة عن بعضها البعض كلها وتواترهم لفظا أو مشافهة وكتابة لكن الأحاديث لو عدد قليل رووا الأحاديث عن بعضهم البعض فهذا تواتر فيختلف التواتر من القرآن للأحاديث من حيث الكثرة لأن القرآن ينقله أو تنقله الأمة كلها عن بعضها البعض ولاح بهذا التقريج الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري فالضروري يفيد العلم بلا استدلال والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة وأن الضروري يحصل لكل سامع ونظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظري وإنما أبهمت شروط التواتر في الأصل لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسلام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 إذا كان يعني هناك بعض الكلام في الرواه او غير ذلك مع الكثر أيضا ينظر في أحوالهم من حيث عدالتهم ربما اجتمع بعض الذين يضعون يضعون الاحاديث ووضعوا احاديثا واكثروا له الطرق المختلقه فلا بد من النظر أيضا في لكن الضبط مفرغ منه لأن الكثرة تغني عن الضبط وهذا أيضا أفاده الشيخ رحمه الله للباني ثم قال فائدة ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز, أو يعز, يعز وجوده أي يندر يعز وجوده, أو يعز وجوده يندر يعني ليس موجودا إلا أن يدعي ذلك في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار هذا حديث رواه أكثر من ستين صحابيا من, صحابي من أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم وأخرجه مسلم في المقدمة بأكثر من رواية فهو الذين يدعون أو مثل ابن الصلاح رحمه الله وهو إمام في هذا الفن يعني قال بدعوة أن علم أو المتواتر يندر وجوده إلا إذا كان يدعي المدعي من وجود المتواتر أن هذا الحديث من كذب عليه متعمدا فلتوأ مقعده من النار هذا حديث متواثم فقط فرد عليه ابن حجر رحمه الله وقال وما ادعاه من العزة ممنوع وكذا ما ادعاه غيره من العدم لأن هناك أظن ابن حبان وغيره قال بالعدم ليس هناك كتب تحوي المتواثر لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لأبعاد العادة أن يتواطأوا على الكذب أو يحصل منهم اتفاقاً ومن أحسن, ومن أحسن ما يقرر به كون متواتر موجودا وجود, وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوعة عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعدد طرقه تعدد تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقينية بصحته إلى قائله ومثال ذلك في الكتب المشهورة كثير فبينا رحمه الله ورد على بالصلاح وغيره ممن ادعى الدعو العزة أو الدعو على العدم أن هذا قلة الطلاع مع ما به من جلالة العلم وقال بأنه من نظر في الكتب المصنفة في الأحاديث وتتبع الطرق لرأى الطرق التي تؤدي بالأحاديث إلى عدم تواطؤهم على الكذب ووجود الأحاديث المتواترة كثيرة نعم طيب آه... الآحد طيب نرجعها إن شاء الله في المرة القادمة حتى لأن الوقت تأخر ومضى الوقت سريعا طيب هل هناك صوت؟ طيب بارك الله فيكم نفعل الله بكم أخي الحب السيف طيب إن شاء الله ما في المرة القادمة إن شاء الله فعد زوجا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهر ولا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد